3. استمع إلى الحوار الآن وقرأه ثم تحدث عنه مع أصدقائك في محل الملابس مرحبا أهلا وسهلا يا سيدي أي خدمة؟ أحتاج إلى بنطلون وقميص أبيض طيب تفضل القسم الرجالي في الطابق الثاني شكرا كم مقاسك وأي لون تفضل للبنطلون؟ مقاس كبير وأريد بنطلونا أزرق ما رأيك في هذا القميص الأبيض وهذا البنطلون؟ تستطيع أن تجربها في غرفة القياس يا سيدي؟ أشكرك جدا أعجبتني كثيرا وسأشتريها كلها ولكن أريد أن تعملوا لي تخفيضاً سأساعدك إن شاء الله شكراً جزيلاً بكم الأجرة؟ بمئتين. ولكن بعد الخصم سيكون المبلغ بمئة وسبعين ليرا ولا أستطيع أن أخصم أكثر حسناً تفضل مع السلامة شكراً في أمان الله